ولا كتاب ممير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خز ومذيقه يوما قيامة عذابا حريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام لعبي ذلكم بما قدمت يداك وان والله ليس بظالم مماضي ودمن الناحي من يعبد الله على حرف فاي اصابه خير انبه وان اخابته فتنه من قلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدَاوُ مِنْ ذُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدْرِهُ وَمَا لَا يَنفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدَاوُ مَنْ ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ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 الدنيا والاخره فيمتد بسبب الى السماء فينمدد بسبب الى السماء اثم مريم يقطع فانظرها يذهبا لكيده هل يذهبا ما كيده, كيده ما يغى